دنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بلقاء ربهم لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَانُوا أَشَدَّ منهم قوة قُوَّةً وَأَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمَرَهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولا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 يرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لايات آيات للعالمين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 دعاكم دعوة من الأرض من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض كل له قانون وهو الذي يبدو الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 هُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن في ذلك لآيات لقوم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 وَلَئِنْ إن رِيحًا ل حامفر لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ من بعده لَا فإنك لا تسمع الموتى وَلَا المتَ لا تشغ السم مدها أيذا وَمَا وما أنت بهذ الأم يعن صَ التيمِ تصمعُ إلا م منن يؤمن ببيياتنا فَهُم مسلمون الله الذي خلَقكم من زغفٍ ثم جعل من بعد زفٍ قوةً ثم جعل من بعد قوة زف ووشبه يقللقُ ما يشاءهُ العالمم قديل مساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذالك كانوا يفكرون وقال الذين أُوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله لا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فَلَيَوْمَ إِذِ الَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا في فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ولئن جئتهم بِآيَةٍ لَا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كفروا إن أنتم إلا مرطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون